This... o أكين. ذلك فضل الله يؤتيه من والله ذو الفضل العظيم العظيم يحملوك من ثل الحمار يحمل أسفارا بسمة القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا Yeah صلاة فانتشروا في الأرض وارتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا وَإِذَا رَأَيْتَ تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا مِّنَ الْقَوْمِ إِلَى يَوْمِ يَوْمِكَ قُومَ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللهو ومن